فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَنَّ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض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 والثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقى أنحمى فقد طع أمعاءهم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 فأننا لهم إذا جاءتهم ذكرائهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذن بك وللمؤمنين والمؤمنات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 ولأ ريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من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 إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج أضوانكم، ها أن هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه